بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذي يثقل الله ولا تضل الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما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 وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ كُلَّهَا لَآِهُ فِطْرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَبْعِيا أَقُمَّ أَبْنَاءَكُمْ لَا يَنطِقُ قَوْلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ وداعوا رباهم هو اقصر عاد الله فان لم تعلموا اباءهم فاقوالكم في الدين ومواليكم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَطْعَمْتُمْ بِهِ وَلَا سَقَيْتُمْ بِهِ وَمَا أَكَلْتُم بِهِ مِنْهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فَوَاحِدَةٌ حِلٌّ لِمَالِكُمْ وَلِأَنْفُسِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ان النبى واولادهم من من انخذهم عز وجل امهاتهم واولى الارham بعضهم اولاد بعض في كتاب الله للمؤمنين والمهاجرين الا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 وَأَعْدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لا تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ اجْتَبَيْتُمْ جُنُودًا فَأَرْسَلْنَا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا فَكَنَّ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذَا أَفْلَحَ مِنْكَ أَوْ خِفْكُمْ وَمِنْ أَسْفَلِكُمْ وَإِذَا وَطِئْتَ الأَرْضَ فَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا وَنَزَلَتِ الْقُلُوبُ الْخَامِدَاتُ رَعْدًا مُّونًا بِاللَّهِ يُنْزَلُ عَلَىٰ هُنَالِكَ رُتُلًا يَا الْمُؤْمِنُونَ وَذُنذِرُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يسرر لا مقام لكم فارجعوا وَيَسْتَأْنِسُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ لَئِنَّ بُيُوتَكَ لَا عَوْرَةٌ وَلَا هِرْعَةَ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَارْهُدُونِ إِلَىٰ تَالِي مِنَّا وَقَضَرْنَا تُمَسْؤِلُ الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِبَ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَ فَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ وَشُكُورًا قُلْ إِن يَعْصِلُوا الْفِرْعَوْنَ إِنْ فَرَّرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذَا اللَّاتَ تُعْبُدُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 قَدِيرٌ انَا مُنَزِّلُهُ الْمُعَنَّى لَكُمْ وَالْقَائِلِينَ لَهُ الثَّوَابُ هَلُ إِلَيْنَا وَلَا يَحْزُنُ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشْهَذَ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا نَهَرَ الْخَوْفُ تَلَقَّوْهُ بِأَمْثَالِ حِبَالٍ أَشِحَّةً عَلَى الْقَائِلِينَ إلا إسلم يؤمن فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يتيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وَإِذَا حَشَّ الْأَحْزَابُ يَوْدُّ لَوْ أَنَّ مَفرًّا بَادُوا فِي الْأَرْضِ يَسْأَلُونَ عَن بَأْسِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ لَمَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا فَلَن يُخْزِيَنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الرَّاحِبِينَ نَعْلَمَ وَعْدَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ قَدْ صَدَقُوا مَعَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَمِنْهُمْ بَنَى قَضَاهُ حَبًا وَمِنْهُمْ بَطِيئًا تَغْرِقُ فَمَا بَدَّلُوا كَذِبِينًا لِيَجْلِيَ اللَّهُ الْبَاطِنَاتِ وَاضِحِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يُثِبَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ضَيَاعَهُمْ لَن يَنَالُوا الْخَيْرَ وَكَفَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْخِذْلَانَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْهُمْ فَيَصِيدُ وَقَدْ سَاقَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَخادَثَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا فَقَتَلُونَه وَفَتَحُوا فَرِيقًا وَأَوْرَثَتْ أَرْضُهُمُ الْوَبِيَاءُ وَهُوَ أَمْوَالُهُمْ وَأَرْضًا لَّن تَطَأُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فان كنتن تريدن الحياه الاخره فاعملن كما تشاءن فتعالين أمتحكم وأسرحكم سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحفنات ان الله لا يعدل المحلات من كن لا اثرا عظيما يا لساء النبي من يئس منكم وبالفاخث المبذله ضاع لها العذاب بعسير فَأَكَانَ غَالِبٌ عَلَى اللَّهِ يَسِيرا وَمَن يَقْنُصْ مِنْكُم لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ أَجْرُهَا مَرَّةَيْنِ لَقْتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا إِفْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَحَدٍّ مِنْ النِّسَاءِ اين يتى من مثل قد ضعنا بالقول فيقمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا محرفا وقلنا في بيوت كل ولا ترجنت برد الجاهليه الاولى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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ الصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ الصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمين, والصائمين, والصائمين الماث والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعبد الله لهم أعد الله لهم مغفرته وأجرا عظيما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 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُصِفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ حَقُّ الْمُخْشَاةِ كَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا لَّوْجُنَّاكَ هَلْ كَيْلا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَبْعِيَاءَ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وقرا وكان أمر الله لفهولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له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 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما نبيه وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وأعد لهم أجرا كريما يا أزها النبي إنا أفتلناك شاهدا ومبشرا ومذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وكراة مميرا وَأَشْهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَنَّ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ سُخْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَهْلَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتمهن ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِم مِّن عُدَّةٍ فَاحْتَسِبُوا لَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يا اي منا الذي ان لا احنا الملك ازعدك لاتئتك اجورهم احنا الملك ازعدك لاتئتك اجيئئ اجورهم لو ما ملكت يمينك وما ملكت يمينك لما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عناتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وَبَنَاتِ قَارَاتِكَ اللاتي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة منه وهبثناها لله من بذي يو وهبثناها لله بذي إن أراد نبي أن يستنفعها قاضواك ذلك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 وكان الله غفورا رحيما اردي ما تشاء من هن وتخلي إليك ما تشاء ومن بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أبنى أن تقرأ عينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهم لكلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعض ولا أن تبذل بهم من أزواج ولا تَبَدَّلَ بِهِ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا تنجسها بالجيء الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين ا إِذَا طَعِمْتُمْ ضَيْفًا ظِلِّلِينَ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَكُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَكُلُوا وَلَا مُسَاءَنَةٍ لِحَدِيثٍ ان نَزَلَ بِكَ كَانَ يُذِلُّ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا تَسْأَلُوهُم مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ جَالِقٌ أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا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 ولا اله الا ماائهم ولا اخوانهم ولا اله ماائهم ولا اخوانهم ولا قَوَاتِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا نِسَاءٍ إِنَّ وَلَا مَا لَكَ أَيْمَانُهُمْ وَتَصْفِينَ اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ثُمَّ الَّذِينَ يَقُولُ اللهم ورسوله لعنه الله في الدنيا والاخره لعنه الله في الدنيا والاخره واعد لهما ذا بنهيلا وَالَّذِينَ يَفْتَرُونَ الْمَكْرَ وَالْمُفْتَرِينَ وَالْمُفْتَرِينَ بِغَيْرِ مَكْتَسَبٍ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِسْلَمُوا مُغِينًا يا ايها النبي قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا يدرينين عليهم لذين جزا زيهم ذلك دعنا ايحرسنا فلا يخزني فَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَّئِن يَنْتَهِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّهُمْ وَكَفَىٰ بِهِ الْعَذَابُ عَظِيمًا لَا نُغْرِيَنَّ مَكَبِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا لَنُعَرِّينَ أَيْنَمَا تَقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا ثُمَّ نُدَاوِلُهُ الَّذِينَ قَالُوا مِنَّا قَائِمٌ الا تَجِدِرُ ثَمَةَ اللَّهِ تَجَلِيلا يَشَأُنَكَ مَا عَنِ السَّاعَةِ قُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَدْرِي بِسَاعَتِهِ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَانَ عَذَابِي مُلْقًى وَأَعْدَدتُ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تَقْلِبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَ مَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا أَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَخُضَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رب لا اتاهم بعفين من العذاب والعرم لمنكبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فذراهم الله مما قالوا وكان علم الله ودينا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُؤْمِنُ بِعَلَاهَا رَسُولُهُ فَقَدْ خَابَ فَوْجًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ